وكل إنسان أنزمناه طائره في عرقه ونخرج له كتابي يا كتابك وملكك يسقر كتابك يا ونخرج له يوم la ouyen oureman si kivay you laò كتاب ونخرج له يوم القيامة كتابا ouya ou ma كتابك ma ti kita عليك vous